كتاب الفجائل في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرطوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به لا كل معتد أثيم إذا تتل عليه آياتنا قال أساقير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم على ربهم يومئذ لا كلا ربهم يومئذ لا محجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا، إن كتاب الأبرار لفي علية، وما أدرىك ما علية كتاب مرقون.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 يكِنظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون